فوق الصليب يا حبيبي كم لقيت الم لمن تمدوا في ذيك قد غفرت سام فوق الصليب يا حبيبي كم لقيت الم لمن تمادوا في زايك قد غفرت تمان زق تخلن زق كل مرار سالت دمك من حشاك لتروي الأشرار سالت تمان زق تخلن زق كل مرار سالت دمك من I shake it, let's go, هل يا الهي كل هذا كي تعيدني لحي معك احيا معك هل يا إلهي كل هذا كي ما كان احيا معك وتعسى ليت قلبي يقتنيك فافوز بك أحيا لأجلك أمينا خاضع لك يا ليت قلبي يقتنيك فافوز بك أحيا لأجلك Uh...